هي حجة من قال إن الأنبياء غير معصومين من الصغائر وذكرنا أن عصمة الأنبياء مبحث أصولي فيه لعلماء الأصول كلام واختلاف قال المؤلف أجزل الله مثوبته قال ابن الحاجب في مختصره في الأصول مسألة الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء معصية وخالف الروافض وخالف المعتزلة إلا في الصغائر ومعتمدهم التقبيح العقلي والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على الصدق وجوزه القاضي غلطا وقال دلت على الصدق اعتقادا واما غيره من المعاصي فالإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة والأكثر على جواز غيرهما انتهى منه بلفظه وحاصل كلامه عصمتهم من الكبائر ومن صغائر الخسه دون غيرها من الصغائر. وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود في الكلام على قوله. والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع أو لية الزلفة من الرفيع ما نصه فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعو الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانا منعه الأكثرون وما سوى الكذب في التبليغ فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها وإن كان غيره فالجمهور على عصمتهم من الكبائر عمدا ومخالف الجمهور الحشوية واختلف أهل الحق هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا العقل أو السمع وأما المعتزلة فالعقل وإن كان سهوا فالمختار العصمة منها وأما الصغائر عمدا أو سهوا فقد جوزها الجمهور عقلا لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم لا عمدا ولا سهوى انتهى منه وحاصل كلامه عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة وأن الجمهور على جواز وقوع الصغائر الأخرى منهم عقلا غير أن ذلك لم يقع فعلا وقال أبو حيان في البحر في سورة البقرة وفي المنتخب للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي ما ملخصه منعت الأمة وقوع الكفر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا الفضيلية من الخوارج. قالوا وقد وقع منهم ذنوب والذنب عندهم كفر واجاز الإمامية إظهار الكفر منهم على سبيل التقية واجتمعت الأمة على عصمتهم من الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ فلا يجوز عمدا ولا سهوى ومن الناس من جوز ذلك سهوى وأجمعوا على امتناع خطائهم في الفتيا عمدا واختلفوا في السهو وأما أفعالهم فقالت الحشوية يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد وقال أكثر المعتزلة بجواز الصغائر عمدا إلا في القول كالكذب وقال الجبائي يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل وقيل يمتنعان عليهم إلا على جهة السهو والخطأ وهم أخوذون بذلك وإن كان موضوعا عن أمتهم وقالت الرافضة يمتنع ذلك على كل جهة واختلف في وقت العصمة فقالت الرافضة من وقت مولدهم وقال كثير من المعتزلة من وقت النبوة والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا الكبيره ولا الصغيرة لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا اقل درجه من عصاه الامه لعظيم شرفهم وذلك محال ولان يكونوا غير مقبول الشهاده ولان يجب زجرهم واذاؤهم ولان يقتدى بهم في ذلك ولان يكونوا مستحقين للعقاب ولان يفعلوا ضد ما امروا به لانهم مصطفون ولأن إبليس استثناهم في الإغواء انتهى ما لخصناه من المنتخب والقول في الدلائل لهذه المذاهب وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها مذكور في كتب أصول الدين انتهى كلام أبي حيان وحاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة عصمتهم من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر وصغائر الخسه كسرقة لقمة وتطفيف حبة وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر الخسه منهم ولكن جماعة كثيرة من متأخر الأصول اختاروا أن ذلك وان جاز عقلا لم يقع فعلا وقالوا إنما جاء في الكتاب والسنة من ذلك انما فعلوه بتأويل أو نسيان أو سهوى أو نحو ذلك قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العليه ومناصبهم السامية ولا يستوجب خطا منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب فإنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئا من ذلك ومما يوضح هذا قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه أي اصطفائه إياه وهدايته له ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزله والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذه الحلقة ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر